ومن أ ظ ل م ممن افترى على الله الكذب وهو يدعى إ ل ى ا ل إ س ل ا م والله لا يهدي القوم الظالمين يريدون ليطفئوا نور الله ب أ ف و ا ه ه م والله متم نوره ولو كره الكافرون هو الذي أ ر س ل رسوله بالهدى ودين الحق, ليظهره على الدين كله ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون يا أ ي ه ا الذين آ م ن و ا هل أ د ل ك م على ت ج ا ر ة تنجيكم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 و ي د خ ل ك من ج ا تحتها تجري ت من ا ل أ ن ه ا ر ومساكن ط ي ب ة في جنات عدن ذلك الفوز العظيم و أ خ ر ى تحبونها نصر من الله وفتح قريب وبشر المؤمنين يا ايها الذين آ م ن و ا كونوا انصار الله كما قال عيسى ب ْ ن مريم َََْ ل ِ ل ْ ح َ و َ ا ر ِ ي ِّ ي ن َ من َْ أ َ ن ص َ ا ر ِ ي ِ ل َ ى الله َِّ قال ََ الحواريون َََُِّْ نحن َُْ أ َ ن ص َ ا ر ُ الله َِّ فامن َََ الطائفه ََِّ ة من بني إ س ر ا ئ ي ل وكفرت ط الله ئ ف فأيدنا ة ا ذ ي ن آمنوا ع ى ع د و م ف أ ص ب ح و ا ظ ا ه ر ي ن